مَ يعمل بَين يدييْهِ بإذْنِ رَبّ وَمَي يَزِغ مِنهُ عَن أَممرنَانُ ذِقُهُ مِن عَذاابِ السَّعيد يَعملونَ لَهُ مَا يَشاء مِن محَبَ وَتَمات وَتَمثلَ وَجِثانٍ كَجَواب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 وَماَا لَهُم فيِيهمَا مِ شِذكِ وَمَا لَهُ مِنهُم مِ من وَهير وَلَا تَ فَعُ الشَّفَاعَةُ عادَهُ إِلَّ لِمَن أَذِللَ حتىَ إِذَا فُزِع قُلُوا بِهِمْ قَاوا مَاذاَا قَالَ رَبّكُمْ طَالُ الْ